بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المؤلف رحمه الله وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط من اثناني وما اتى مدلسا نوعاني أولاً سبق الحديث على الغريب وتحدثنا عنه وعن أنواعه وعن تعريفه كما تحدثنا عن المرسل وأنواعه وعن تعريفه وعن تصحيح صدر بيت المصنف رحمه الله حيث قالوا مرسل من الصحابي سقط قلنا الصحيح يقال مرسل من فوق تابع سقط وقل غريب ما روا روا فقط ثم اليوم عندنا النوع الثامن عشر والتاسع عشر المنقاطع والمعضل المنقاطع والمعضل المنقاطع يعني الحديث اللي الذي يكون منقطعا لم يتصل بحالم الأحوال إذا وجدنا حديثا وقع في انقطاع في سنده ولم يتصل يعني انفصل اما يعني الانقطاع يكون براو واحد او براويين فاكثر وسواء كان الراوي او كان الصحابي او غيره سواء كان في اول السند او لا وهذا للحافظ ابن عبد البر كما سياتي ان شاء الله هو اقرب إلى المعنى اللغوي فبهذا الشكل يصدق على المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد من أي موضع كان حتى إن تعددت المواضع لكن لا يزيد الساقط في كل على واحد ما إذا زاد على واحد فآن ذاك يصبح معضلع ولذلك قال المصنف رحمه الله وف يعني في المنقطع وكل ما لم يتصل بحال أو بحال مؤسنده منقطع الأوصال وكل ما لم يتصل يعني كل حديث وكل حديث ما وقع الحديث لم يتصل يعني هناك شيء محذو لم يتصل سنده أو إسناده إلا إذا جعلنا إسناده فاعلا فيكون كل مبتدا كل مضاف ما مضاف الليل. لم إلا حرف نفين وقلبين يتصل في المضارع مجزوم بلم بحال جرم مشرور إسناده هذا فاعل عن إسناده فاعل يتصل ومنقطع الأوصال منقطع هذا خبر كل منقطع مضاف الأوصال مضاف اليه فيكون المعنى هكذا تقدر الله اعلم كل حديث لم يتصل إسناده بوجه من الوجوه منقطع الأوصال أو فهو منقاطع هو منقاطع لاحظ أننا قلنا منقطع ولم نقل مقطوع يعني المقطوع تقدم عند قولنا يعني عند قول المصنف رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع المقطوع أبدا أطلق المقطوع ويراد به المنقاطع أو يطلق المنقطع يراد به المقطوع وهذا على جهتي المجاز وإلا فالمقطوع من مباحث المتن وليس من مباحث السند بخلاف الانقطاع الانقطاع هو من مباحث الاسناد لان المقطوع هو ما جاء عن التابع كما سبق أن قلنا يعني من أقواله وأفعاله من أقواله وأفعاله أن يكون موقفا عليه والمنقطع هو يتعلق بالسند من مباحث الاسند يعني ما سقط من رواته شخص واحد قبل الصحابي يعني سواء كان تكرر السقط أو لم يتكرر يعني من مكانين أو أكثر ولكن لا يزيد كل ما سقط منها على راو واحد يعني السقط إذا كان من أثناء الإسند يعني فإن كان الساقط اثنين متواليين فلا يسمى منقطعا بل له اسم آخر وهو الذي سنتحدث عنه اليوم يسمى الإعضال الإعضال معضالة هذا سيأتي محله إن شاء الله المعضال وإن كان الساقط إن كان الساقة واحد أو أكثر من غير موضع واحد فهذا هو المنقطع هذا هو المنقطع إذن المنقطع يكون قسما من غير المتصل وقد يطلقوا المنقطع بمعنى غير المتصل مطلقا فالشمل لجميع الأقسام ويعرفوا الانقطاع بماذا وسقوط الراوي بأسباب ستأتيكم إن شاء الله ونذكر يعني شنو كيف عرفنا المنقاطع وبماذا يعرف المنقاطع هذا من جهتي حل بعض الألفاظ الآن المنقاطع لغة واصطلاحا المنقاطع هذا صيغه منقاطع منفعل يعني اسم مفعول اسم المنقاطع المنقطع المنقاطع يعني اذا كان ضم اوله يعني الاول دياله وما قبل الاخير يكون مكسورا فهو اسم فاعل يعني من الانقطاع والانقطاع اذا عرفناه بالضديه فيكون ضد الاتصال الانقطاع ضد الاتصال ولذلك اشترطنا في المتصل الذي سبق الا ينفصل وان لا ينقطع والمياب كما قلنا فهذا المنقطع المنقطع قلنا ضد المتصل واصطلاحا كل حديث لم يتصل إسناده على وجه من الأوجه أو على أي وجه كان انقطاعه على أي وجه كان انقطاعه يعني الإسناد الذي يقع فيه الانقطاع سواء كان في أوله أو في أول الاسناد يعني أو من آخره أو من وسطه ومن آخره أو من وسطه سواء كان انقطاع في الأول ديال الإسناد أو من آخر الإسناد أو من وسط الإسناد فعلى هذا يدخل معنا فيه المرسل والمعلق والمعضل والمعضل ولكن العلماء خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو صورة المعلق أو صورة المعضل وهذا ما قاله علماء المصطلح واستعمله كثير من المتقدمين في الغالب ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب قال وأكثر ما يستعمل في روايه من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر مالك على ابن عمر لان مالك لم يدركنا عمر فاذا نافع وهو ما لم يتصل يعني هذا عند عند المتاخرين ما لم يتصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل او اسم المعلق او اسم المعضل فيكون على هذا المنقطع اسما عاما لمطلق الانقطع لمطلق الانقطع في السند طبعا لماذا السند نزيده التأكيد صافي لأن الانقطاع على الأصل أن يكون في في الاسند من مباحث الاسند بخلاف المقطع إلا في بعض صوره فإذن قال الانقطع أو المنقطع اسم عام لكل انقطاع حدث في السند لكل انقطاع حدث في السند إلا في صور ثلاث إلا في صور ثلاث من صور الانقطاع وهو حذف أول الاسناد أو حذف آخره أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان وهذا هذا هذا الذي قلنا. قرره الحافظ النحجار في النخبة في النخبه وشرحها ثم لإنقطاع قد يكون في مكان واحد من إسناد وأيضا قد يكون في أكثر من مكان أكثر من مكان كأن يكون مثلا في مكانين أو أن يكون في ثلاث في ثلاث مثلا والمثال ودائما أقول لكم المثال لبيان مش أنه البيان والإيضاح ما روه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع يثيع بضم اليان عن حذيفة مرفوعا قال إن وليتموها أبا بكر فقوي آمين إن وليتموها أبا بكر فقوي آمين طبعا الحديث هذا رواه الحاكم في معرفته علوم الحديث وأحمد في المسند والبزار والطبراني في الوسط في معناه كما قال العيّثمي في المجمع فقد سقط من هذا الإسناد رجل من و... من وسطين شنو هو شريك إن شريك سقط من بين الثوري وأبي إسحاق لأن الثوري لم يسمع الحادث من أبي إسحاق إنما سمع سمعه بواسطة ولم يسمعه مباشرة الواسطة هو شريك يعني سمعه من شريك وشارك سمعه من أبي اسحاق إذن فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فماذا يقال فيه يقال له منقاطع يقال له منقاطع لكن إذا حصل الحذف من موضعين بالتوالي يقال له معضل هيقال له معضل والمنقطع طبعا يعني ضعيف بالاتفاق عند العلماء لماذا قلنا بانه ضعيف لان حال الراوي مجهول الراوي المحذوف مجهول لانه لذلك كان من ماذا من صوري المنقطع وكان لا يقبل لأن لان الراوي المحذوف مجهول لا لا يدرى, لا يدرى. فإذا رجعنا إلى المعضل مثلا وعرفناه عرفنا المعضل وذكرنا ما يجتمع المعضل مع المنقاطع فترون أن بينهما عموما وخصوصا من وجه كما سيأتي إن شاء الله عموما وخصوصا من وجه فمثلا المعضل المعضل الذي يقول فيه المصنف رحمه الله والمعضل الساقط من أثنان والمعضل الساقط من واثناني لكن قلنا ايضا لكن على التوالي لابد أن يكون ذلك متواليا ومتتاليا وإلا لم يكن معضلا كان منقطعا او كان مرسلا او كان ماذا او كان معلقا المعضل هو الحديث الذي سقط من رواته او ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر قلنا لابد من هذا القيد مع التوالي مع التوالي وطبعا غير جينا إن شاء الله بحال عبد الله بن عباس ما رواه أبو نصر السجزي في المسألة المعظل وما رواه غير واحد يعني مسألة مالك يقول بلغني عن أبي هريرة بلغني عن أبي هريرة مع أن الإمام مالك رحمه الله ولد سنة تسعين وتوفي سنة تسعين يعني بعد المئة أما ابو هريره فتوفي سنة سبعين أو ثمانين و وخمسين فعلى أقرب احتمال يكون بين مولد مالك بن انس ووفاة أبي هريره اثنان وثلاثين سنة تقريبا إذا كيف يرويه عن أبي هريره فيقول بلغني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته الحديث هذا الحديث اخرجه مالك في الموطأ ولكن بهذا الطريق في الحديث يعني يكون معضلا أو من قبيل المعضل لعدم التقيد باثنين فيكون كما قال ابن الصلاح من قبيل المعضل والحديث هذا ورد من طريق آخر في صحيح مسلم يعني من من حديث أبي هريره من حديث أبي ولذلك لاحظوا الاعضال أو المعضل المعضل في اللغة المعضل بفتح الضاد يعني اسم مفعول من اعضلا اعضلاه بمعنى اعياه المعضل بفتح الض اعضلاه بمعنى اعياء وقد قيل بأنه سمي معضلا لان المحدث الذي حدث به اعضله واعياه يعني لم ينتفع به فلم ينتفع به من يرويه عنه لماذا لانه ضيق المجل وشدد الحال لحي... لكونه حذف من الرواة ازياده من واحد ازياده من واحد بحيث لا يعرف حاله ولذلك يقولون لا يعرف حاله تعديلا أو جرحا لا يعرف تعديله جر... تعديلا أو جرحا هذا هو الإعضل والمعضل الساقط من اثنان ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي يعني ما سقط من اسناده اثنان فأكثر مع التوالي مع التوالي قبل الصحابي وصواء سقطا هو معهم أيضا أم لا. لماذا قلنا مع التوالي هذا مع التوالي قيد مهم لماذا لا بد منه لنستطيع أن نخرج بهذا القيد الحديث المنقطع ونخرج المعضل من راويين إذا كان خالي من راوي يعني إذا كان من راويين ونخرج ايضا المعلق وغيره كما سياتي ان شاء الله فلذلك معضل من راويين خالي ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي قيل اثنان قبل الصحابي وكما قلنا سواء سقطا معهم الصحابي أم لا كما قال الإمام مالك فالإمام مالك من تابعي التابعين فكيف يروي هو عن رسول الله صاص مباشرة لأنه هو يروي عن نافع عن ابن عمر فلما يأتي ويقول حدثنا ابن عمر أو يقول قال رسول الله قال رسول الله وأسقط اثنين أسقط نافع وأسقط ابن عمر معه اسقط أسقط نافع وأسقط حتى الصحابي في الحديث بهذا يكون معضلاً. معضلا ولكن بهذا القيد إذا سقط منه اثنان متواليان سقط اثنان متواليان ومثال آخر ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق هذا الحديث معضل ايضا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ في الحديث هذا اعضله مالك لأنه سقط من اثنان متواليان بين مالك وأبي هريره وأنتم قد عرفتم أنه سقط اثنان متواليان منه من رواية الحديث ولذلك أوصله مالك خارج الموطع يعني شنو سقطنا سقط محمد, مح أسقط محمد ابن عجلان عجلان عن أبي يعني أسقط محمد بن عجلان وابيه واباه أسقط أبا عن أبي وريرا إذن سقط جوج على التوالي ولذلك قال ابن عبد البارف ابنه عبد البارف في التمهيد هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي أبي وقد وقدروه مالك مسندا عن ابن عجلان عن أبي عن أبي وريرا إلا أنهم تكلموا في إسناده هذا يعني المعضل يقصد الاسناد اللي اعذره مالك حيث اسقط ابن عجلان واسقط اباه اباه يعني عجلا اسقطه متواليان اسقط اثنين متواليين لأن هذا هو المعضل والمعضل طبعا يعني حكمه معروف هو شديد الضعف بل هو قالوا اسوا حالا من المنقطع واسوا حالا من المرصل لان المرسل سقط منه واحد والمنقطع كذلك لكن المعضل سقط منه اثنان من الاسناد على التوالي اذا فحكمه انه ضعيف فحكمه انه ضعيف طيب هناك بعض الصور في المعضل تجتمع مع المعلق يعني المعضل في بعض صوره يجتمع مع المعلق يعني مثلا كما قلنا سابقا المعضل والمعلق بينهما عموم وخصوص وجه يعني يجتمعان في صور ويفترقان في صور يجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وذلك إذا حذفنا من مبدأ الاسناد راويين متواليين فهذا يقال له معضل ويقال له ماذا ايضا يقال له معلق احسنت يقال له معلق يعني في ان واحد يقال له معضل ومعلق لان حذفنا راويين متواليين من أول السند من اول السند وهذه صورة المعلق وصورة المعضل هو المحدث عنه اليوم كذلك هذه الصوره التي تجتمع يعني يعني تشترك بين المعلق والمعضل اجتماع مع المعلق اجتماع المعضل مع المعلق هناك بعض الصور يفترق المعضل مع المعلق مثلا إذا حذفنا من وسط الاسناد حذفنا أيضا راويين متواليين فهذا يقال له معضل وهل يقال له معلق؟ الجواب لا هذا ليس معلق وسياتي السبب لماذا كذلك إذا حذفنا من مبدأ الإسناد حذفنا راوي فقط راوي فقط فهو معضل هذا الجواب لا لأن المعضل نشترط أن يكون, اثنين أن يكون اثنان متواليين أن يكون سقط سقط منه راويين اثنان متواليين ولكن ماذا نسميه مادام سقط منه اثنان متواليين ولم نسميه سميناه معضلا وسقط من مبدا الاسند راون واحد من مبدأ الاسناد حذفنا حذف من مبدا الاسند راون واحد فقط وقلنا هذا لا يعتبر معضلا لان المعضل كما قلنا ومعضل من راويين خالي فصعد لكن على التوالي سواء كان في مبدا الاسناد أو في غيره أو في غيره من وسطه يعني فإذا كان من مبدا الاسناد راويين فيقال له معضل ويقال له معلق واذا كان من وسط الاسناد فيقال له معضل ولا يقال له معلق وإذا كان واحدا من مبدأ الاسناد يقال له معلق ولا يقال له معضل يقال له معلق ولا يقال له معضل فهم؟ إن هذا هو الفرق بينهم أو ما يجتمع في المعضل مع المعلق وطبعا المضان التي يوجد فيها المعضل والمنقطع والمرصل دائما كتب السنن لسعيد بن منصور أو كتب المصنفات أو مؤلفات ابن أبي الدنيا مؤلفات ابن أبي الدنيا إذن هذا هو المعضل المعضل قلنا أن يروي تابعين أتابعي أتابعي أتابعي تابعي, تابعي ان يروي ماذا أو تابع التابعي عن التابعي حديث موقوف عليه بحيث يحذف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويقف علما. يحذف اثنان متواليين كقول الأعمش الأعمش هو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الأعمش فهم عن الشعبي الشعبي هو عامر بن شراحل الشعبي أبو عمر هذا ثقة مشهور وكذلك الأعمش يعني حافظ عارف بالقراءات وارع ولكنه يدلس لكنه يدلس من الطبقة الخامسة والشعبي من الطبقة الثالثة احتقال عنه مكحول ما رأيت أفقى منه مات بعد المئة وله نحو من الثمانين المهم هذا عن أعماش قول أعماش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعد كن الله ما خاصمت إلا فيكن ما خاصمت إلا فيكن روى الحاكم قائلا أعضله الأعمش قائلا أعضله الأعمش والحديث في الحقيقة عند الشعبي متصل مسند رواه مسلم ولكن مسلم رواه من حديث يعني يعني من سند آخر إلى الشعبي إلى انس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وصحبه فضحك فقال أتدرون مما ضحكت؟ فقلنا الله ورسوله أعلم فقال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. يقول يا ربي الم تجرني من الظلم فيقول بلى قال فاني لا لا اجيز اليوم على نفسي شاهدا الا مني فيقول كفى بنفسك اليوم ما عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا فيختم على فيه ثم يقول لاركان انطقي الى اخره الحديث ثم ذكر نحوه هذا هذا الحديث بهذا, بهذا السند الذي رواه مسلم فهو متصل, هو متصل قال ابن الصلاح وهذا اي جعل القسم الذي حذف فيه, أو حذف فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي من المعضل جيد أو جعله القسم جيد حسن لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف فالمهم الشاهد بما أنه أعضله الأعمش ولكنه رواه مسلم من طريق آخر متصله من طريق من طريق آخر متصله إذن هذا هو المعضل والمعضل ساقط من وثناني أيضا لكن على التوالي يعني هذا هذا التصحيح جيد ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي أو تقول والمعضل ساقط من وثناني ايضا لكن على التوالي لكن على التوالي أما المصنف قال والمعضل الساقط من اثنان والمعضل طبعا حكمه معروف. حكمه عند الضعف المعضل حكمه الضعف وعند أبي حنيف وأصحابه الضعف عند أبي حنيف وأصحابه كالبلاغات ولكنهم قبلوا الأحاديث المرسلة هذا تناقض وهل السبب في أنهم كانوا لا يقبلون البلاغات بينما سبق أن قلنا بأن الإمام مالك كان يقبل البلاغات وهل السبب لكون مالك لكون مالك لكون مالك رحمه الله كان في المدينة ولكون أبي حنيف وأصحابه في العراق إنها مثلا من يمكنش تكون البلاغات ديال العراق يعني مثل بلاغات المدينة ان المدينة موطن الهدى وموضع نزول الشريعة نزول الشريعة ولسيما وقد كان في عهد الإمام مالك موطن أكثر التابعين يعني الذين تلقوا عن الصحابة فلذلك كانت البلاغات اللي كانت في ذيك الزمن, كان الزمن بلاغات مشهورة بين التابعين فكان لها مكانتها وأميتها وأما البلاغات اللي كانت في العراق العراق طبعا كانت معروفة في عصر التابعين كان موطن الفرق الإسلامية وكان موطن أهل البدع والاهواء وكانت بيئة غير صالحة بيئة غير صالحة وخطبه سيدنا علي فيهم معروفة إذا البلاغات عن الصحيح مطلقا إذا لم توصل فيها كلام والحديث معضل ضعيف الفرق بين المعذل والمنقطع والمرسل المرسل معروف ولذلك هنا ينبغي لا بد أن نطلق بعض الأسئلة لعادتنا ما هو أولا يعني اليوم تحدثنا عن المنقطع ما هو المنقطع ما هو تعريف المنقطع يعني ما حكمه بعدك أولا ما المنطقة تعريف ديالو ما والحاديث المنقطع لغة والاصلاح مثل بمثال للمنقاطع ما هو المشهور عند العلماء في المنقاطع ثم ما حكم المنقاطع طبعا عند غير الإمام مالك ما الفرق بين كل من المنقاطع والمرسل من المنقاطع والمرسل بينهما ما فرق أم لا ثم أيضا ما حكمه هل الضعف أم الصحه أم الحسن وهل يعملوا بالمنقطع وهل يعملوا بالمنقطع ولماذا يعني بعضهم عمل ببلاغات مالك ولم يعملون ببلاغات أبي حنيفة على أن البلاغات على الصحيح يعني ليست لا يعمل بها لا يعمل بها على الإطلاق إلا إذا كان لها طرق أخرى ووصلت يعني كانت موصولة ثم أيضا ما هو الحديث المعضل لغة واصطلاحا وما الفرق بين المعضل والمنقطع والمرسل وأذكر مثالا للمعضل أذكر الصور التي يفترق المعضل مع المعلق ونفس الوقت اذكر الصوره التي يتفق معها يعني المعضل مع المعلق ما هي الصور التي يتفق معها المعضل مع المعلق وهل السقوط يشترط أن يكون متواليا أم لا ثم إذا كان متواليا هل من أوله فقط أم من أوله وأوسطه وعطينا المثال على كل صورة على كل صورة هذا فيما يتعلق باختصار في المعلق أعفوا المعضل والمنقطع المعضل والمنقاطع قال المصنف رحمه الله وكل لاحظ وكل ما وكل ما يعني هذا مبتدا كما سبقا قلنا ما لم يتصل بحال بحال اسناده منقطعه هذه الخبر دي الكل منقطع الأوصال هذا النوع الثامن عشر ثم التاسع عشر المعضل والمعضل الساقط من اثنان أيضا لكن على التوالي فصاعدا, فصاعدا لكن مع التوالي يعني كما هو معلوم عند العلماء أن المعضل إذا كان يعني إذا تحذف يعني راون واحد يقال له منقطع ولا يقال له معضل لكن إذا تحذف اثنان من أول السند مع التوالي فيقال له معضل ويقال له معلق وإذا كان من وسطه فيقال له معضل ولا يقال له معلق يفهوم وهكذا إذن هذا هو الفرق بين المعضل والمعلق ثم قال وما أتى مدلسا نوعاني وما مدلسا نوعاني إذن المعضل والمنقاطع من هو أكثر ضعفا هل المعضل أم المنقاطع أم احتزد معهم حتى المرسل من هو اكثر ضعفا الجواب طبعا عندما يكون الحذف أكثر يكون الضعف أكثر اذا شكون هذا اللي فيه الحذف اكثر اللي فيه الحذف اكثر هو المعضل المعضل اذا فهو أكثر من ماذا من المنقطع ومن ماذا اخر ومن المرسل ومن المرسل إذا في المعضل والمرسل والمنقاطعون كلهم من ماذا من من قسم المردود من قسم المردود إلا ان المرسل فيه تفصيل سبقا ان تحدثنا عنه بصرف النظر عند الإمام مالك وبصرف النظر عند الامام أبي حنيفة لا فيه تفصيل يعني نقصده به ماذا معضل الصحابي إذن فبهذا وقد أشرت إلى هذا بقولي عندما تحدثت عن الحديث الصحيح وشروطه وعن الحسن وشروطه وعن الضعيف وتحدثت أيضا عن المرفوع وتحدثت أيضا عن المقطوع أو المقطع وتحدثت أيضاً عن المتصل ثم تحدثت عن المسلسل ثم تحدثت أيضا عن العزيز والمشهور ثم تحدثت أيضا عن عن عن المدلسين ثم تحدثت أيضا عن المبهم، ثم تحدثت عن الموقوف ثم عن المرسل ثم أيضا عن المتصل والمعضال وإلى هذا أشرت بقولي إليك أقسام يعني خذ أقسام الحديث أخنها بعضا فلا ترك للغو مقالي منها الصحيح ذاك أول مسندي ما شز أو ما سيم بالإعلال راويه فاعلم كل عدل ضابط يعنى به في الضبط والإيصال الحق به حسنا خفيفا ترقه الحق به حسنا خفيفا ترقه يجوز ترقه تبدو الرجال به نجوم ليالي تبدو الرجال به نجوم ليالي ويجوز نجوم ليالي أما الذي عن رتبة الحسن دني ذاك الضعيف وليس بالمقلال ما قد أضيف إلى النبي فمرفع ولتابع هو مقطع الأذيال وبسمع راو ما اتصل إسناده للمصطفى فاعدده محض اتصال ما جاء بدون همزة ما, جاء ما جاء على وصف فذاك مسلسل كمثال قولك شاقني أطفالي وكذاك حدثنيه ثمة قائمة متبسما يبدو بأحسن حال مروي بسكون لي مروي عزيز اثنين مروي عزيز اثنين ليس ثلاثة مشهور مروي فوق كل تلال ومعنعن لمدلسين على ندى أو مبهم ما فيه راو خالي أما الذي للصحب صاح اضفته أما الذي للصحب صاح يعني يا صاحبي صاح أضفته بالقول موقوف ومن افعالي أو من القول من القولي يعني من القول الباعون بمعنى من بالقول موقوف ومن افعالي أو مرسل من فوق تال ساقط واذكر غريبا ما روا بقبالي أو مرسل من فوق تال ساقط واذكر غريبا ما روا بقبالي ولكل ما لم يتصل إسناده أبدا بحال مقطع الاوصال والمعضل اثنان منه اسقطا حتما ولكن قد أتى بتوالي نوعان فعلا ما أتاك مدلسا إن المواهب ميزة الأجيال ميزة والمعضل إثنان منه أسقطا حتما ولكن قد أتى بتوالي هذا فيما يتعلق بدرسنا اليوم وطبعا لا بد من فهم الأسئلة لأن حتى تستطيعون الإجابة عنها تستطيعون الإجابة عنها وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط من الثنان ساقط منه الضمير يعود على ماذا على السند يعني الساقط من إسناده من سندي إثنان يعني هناك حذف فصاعدا يعني من أي موضع يعني كان حتى له سقط مثلا الصحابي والتابعي أو التابعي والتابعي او اسنان قبلهما لكن بشرط اللي قلنا يكون عن التوالي يكونوا ساقطين على التوالي يعني اما الصحابي والتابعي واما التابعي وتابعيه واما اسنان قبلهما قبل التابعي التابعي قبل التابعي لكن بشرط قلنا على التوالي اما اذا سقط واحد بين رجلين ثم سقط من موضع اخر من اسناد واحد اخر فهذا لا يسمى معضله يسمى منقطعا المعضل اعطينا المثال ديالو ذكرنا المثال ديالو ثم قال وما اتى مدلسا نوعان مدلسا هكذا بتشديد اللام المفتوحه والله تعالى اعلم اذا هذا هو المعضل واليوم يعني عندكم درس اخر ان شاء الله ياتي المدلس ياتي المدلس اذا نتركه عند المدلس وحاولوا ما أمكن أن تحفظوا جيدا التعاريف وأن تحفظوا أيضا ماذا أن تحفظوا ما يتعلق بالأسئلة وكذلك الشروط الشروط التي نذكر الشروط التي نذكر مفهوم إذن والله تعالى أعلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته